بسم الله الرحمن الرحيم أثير الحجاز لإنتاج وتوزيع السمعيات والمرئيات تقدم تلاوة عطرة لسور الإسراء الكهف مريم بصوت القارئ عبد الباسط بخش وذلك ضمن مشروع النهر الجار لزرع ونشر الطمأنينة والسكينة في قلوب الناس ليكون ذلك استقرارا وبركة وسعادة في حياتهم والآن نترككم مع التلاوة